يَقُومُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَرَدُهُمْ مِمَّا رَأَوْا بِالسَّيِّئِ وَالضُّرُّ مُوْرُودٌ وَأُذْبِرُوا a ah. going to be What رقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد ما <تصفيق> دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال am maj a <laughs>